وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعو هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرة قل أذالك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرة لهم فيها ما يشاؤون خالدين